أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً لبدان أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين وَهَدَيْنَاهُمْ الْمَجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ عِطَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رقابة أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا